بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنتحل بهذا البلد. ووالدي وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب ألي يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبذا. أيحسب ألم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه نجدين؟